بوك تو تري إن سيستغ ثلاثة وستون ثلاثة وستون فرا فراخ تويا طرح الأسئلة اثنين طرح الأسئلة اثنان أك انا عندي هوايه انا عندي هوايه اكس تنس انا العب تنس انا ألعب تنس. <تنس> أين يوجد ملعب تنس اين هيت يو ا Heel ndke hewaie? Expeel foootball Anna alab korete القadem Anna alab korete القadem Where is die foootball felt? Ayn yujadu malab korete قadem? My arm is seer Draai t'oelmy. Draai My voet in hand is ook seer. wa yadi t'almani aydan. Kedami wa yadi t'almani aydan. Is daar 'n dokter? Ayn yujad tabib? Ayn yujad tabib? Ek het 'n motor. عندي سياره عندي سياره ik heb ook een motorfiets عندي ايضا موتورسيكل اين يوجد موقف سيارات اين يوجد موقف سيارات ik عندي سويتر عندي بول اوفر ا بايتكي ان دنم عندي ايضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز عندي ايضا جاكيت وبنطلون جينز وار اس Ek het 'n bord. مع sachen, طبق. معي صحن. Ek het 'n mes, vork en lepel. معي سكين، شوكة وملعقة. معي سكين، شوكة وملعقة. Waar is die sout en peper? اين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟